لنجاهد في كتابه الايمان بقوا وانفضوا الى الجهاد في كتابه الالههم وانفضوا الى الجهاد في قل ان هدى الله هو الهدى Wa umirna an nuslima li rabbil alamin wa an aqimaṣ-ṣalāta wa tuqūmū wa huwa alladhī ilayhi gospodara siskū wa i da moi poba i da se اوني تايت كوليتك بيسفيك الى الجهاد بثيه امام بق انهضوا i mnog mire za prijatelji, za atidnike uge a ona i que nos trabe Well I, mi I da svate oni koji nas ukljužuju, da su napustili žemana, da mi nećemo taj žeman kako ga oni vide, nećemo žemar žadirijeta, žemar u kojem nema po pogodnost i poslušnja, žemar koji je bije zastavan na Kuranu i Srdane sa principima insolana. مخاذي ضيعاك أيها السادير في لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجباك والتي قد علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مرجعك عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العيا معك وترى الأبطال آتا دشرا تشتهي يوم الفداء تتبعا يفت الإسلام ماذا غيرك أدل المجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرت أجل المجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في ترب الشرار كيف توقو يا فتاة توحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراء نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلا قد كفانا ما مضى من بنا فشف ما بنا فالأمر لا يا ختل الإسلام ماذا غيرك أسل غير المجدي وهذا المجد لك يا ختل الإسلام ماذا غيرك أسل غير المجدي وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتاة توحيج هل هيا الأعداء في الدرب الشراف كيف تغفوا يا فتاة توحيد هيا هي الأعداء في الدرب